محمد رفاة and <laughs> الإيمان في رحاب قطار الصور مع طارق شيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ